الا ب إ ذ ن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها, منها وسنجزي م منها ن نؤته يريد الآخرة ثواب و الشاكرين هل ت أ م ل ن ا في ح ق ي ق ة الموت خلق الموت و ا ل ح ي ا ة ليبلوكم أ ي ك م أ ح س ن ع م ل قضى الله على العباد بالموت وبيننا وبين الموت اجالنا ل م و ت وبيننا وبين آجالنا حجب من الغيب وما ت د ر نفس ماذا تكسب غدا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 او دفنت ميتا ينبغي ان تتذكر وتعلم ان المصير مصيرك وان المال مالك وان الاجل اجلك واذا ر أ ي ت ه ممددا على الفراش مريضا او طريحا ث ق ي م ا او جاءه الموت ف ج أ ة او نزلت به ا ل م ن ي ة ينبغي ان تذكر انك الممدد واذا غسل ميت وانت تنتظر ا ل ج ن ا ز ة ينبغي ان تتخيل انك انت هذا الميت ت نزل ل بك ا م و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 يضع رجله اليمنى على اليسرى من اجل انه م ت أ ل م او التفت الساق بالساق ساق الدنيا بساق ا ل ا خ ر ة والتفت الساق بالساق ان الارجل ى بعضها الكفن الساق في تربط الى بعضها و ا ل ت في الساق بالساق الى ربك و م ئ ذ ا ل م س الانسان ا يا ايها ء ن ك كاذح ربك كدحا الا ف م ل ا ق ي ه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 دون أ ن يتفكر وهو يظن ان الميت يموت وان الروح تخرج هكذا لا والله تاتي الملائكه وتحضر ذلك وتزف ح ض ر ذلك و ت الروح إ ل ى السماء مات سعد بن معاذ قال صلى الله عليه وسلم لقد زف سعد بن معاذ إلى قبره سبعون ألف ملك قبره سعد زف سبعون معاد بن الذين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 كما يتعب الرجلان منكم أ ر ا د الله لبعض الصالحين أ ن يمرضوا في موتهم من أ ج ل أ ن يلقوا الله وهو راض عنهم أ ن يكفر بقيه الخطايا وبعض الذنوب و أ ن يغسلها عليهم ب ش د ة ما يقاسونه وبعض الناس ي ت أ ل م و ن أ ل م ا شديدا عذابا في الدنيا وعذابا في ا ل آ خ ر ة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 لكن أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة ينبغي أ ن تعلموا أ ن ق ض ي ة المؤمنين ا ل أ س ا س ي ة أ ن يلقوا الله و هو راض عنهم هذه ا ل ق ض ي ة ا ل أ س ا س ي ة يا أ ي ه ا ا ل إ ن س ا ن إ ن ك كادح إ ل ى ربك كدحا فملاقيه كيف تلقى الله هو راض عنك أ ن تستعد للموت هذا هو ا ل أ س ا س يقول بعض السلف رحمهم الله تعالى قالوا ذكر الموت ما ذكره ذاكر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 والكبرياء و ا ل ع ظ م ة سبحانه وتعالى فسبح باسم ربك العظيم لما, أدركت بلال رب لما ادرك الموت بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه هو على فراش الموت كانت زوجته تبكي لفراقه تقول وا كرباه وا ك ر ب ه فتح عينه وقال لها بل قولي يا طرباه يا طرباه أ ن ا طرب أ ن ا فرح قالوا و أ ي طرب وقد نزلك بك الموت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 يعبا أن, ان يمكث او ان يقيم ويصر على السفر وذلك هو سبب الاصرار ان اجله ومنيته في الطريق او في السفر او في ارض غير الارض التي فيها يا سبحان الله لو تاملنا اختيار الله لعباده جميعا كيف يموتون لعلمت قدرته الفائقه وجلاله العظيم ولعلمت ربوبيته القاهره على فوق عباده سبحانه وتعالى أيها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 في م د ي ن ة ح س ي ن ا ل ط ب ي ة التي يهاجر إ ل ي ه ا الناس ه ج ر ة ولكنه مات ل أ ن الملك الذي فوق السماء قضى ما تزايد بعد عمر ناهى الثمانين ملك وبنى ا ل مستشفيات في لندن بنى م س ت ش ف ي المانيا ت في ن ن د وفي أ ل ولكن المليارات لم تنفعه والجند والحرس والشعب لم يستطع يدافع عنه ل أ ن الملك الذي فوق السماء قضى والملك الذي فوق السماء اراد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 في الصومال الف و م ا ت ي ن ا ر ت ف ع ا ل م و ج اربعين متر ب س ر ع ة سبعمئه كيلومتر في ا ل س ا ع ة س ر ع ة ا ل ط ي ا ر ة ا ل ش د ة ا ل ن ا ز ة ماعرفوا الحاصل شنو ا ل ن ا ز ة ماعرفوا ل ح ا ص ل على شنو سبحان الله ظهر الفساد في البر فسد البر وفسد البحر البحر ب غ م ا ي ا ه علماء المختصين قالوا المحيط الهندي وبحر الصين الجنوبي عشان ترجع الاسماك والحياه ا ل ب ح ر ي ة كما كانت داير ئ ر ت ت ل م ة سنة تلاتة ق و ن تلتميه ة سنة يا اخي دي ز هزة ة عنيفة تلتمية في في ثواني عنيفة في ثواني دائر سنه ة فعلا في قل、لا. قال لك تاني يجي في المحل الذي تاني سمك تاني يجي على بعد دع قال لك تلتمية قل من عباس قل ما سمك من تاني انه عباس الفساد فيه في يجي صيده ظهر سنة البرد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 يحفر ولم يلحق صاحبه فوقف على ح ا ف ة القبر وشفيره وبكى حتى بل الثرى الرسول دموع جل وقال ط ة و أي إخواني ألا لمثل هذا اليوم اي اخواني الا لمثل هذا اليوم فاعدوا ان حركه الحياه اليوم حركه ضخمه ليس فيها اخره حياه د و ا م ة ا ل ز و ر ب يقوم الصباح ويجيلي ب و ي ج ي راجع لا ب يقول في موت لا ب يقول في ا خ ر ة والله ما ذكر بعض الناس الموت الا وكان و, و, و, و, و, و, و, و, و لقلوبهم حياه القلوب بتحيه بالله ن ش و ف الموت كيف بالله ذا مصيرنا ا ل إ ن س ا ن يتذكر ويقف هارون الرشيد لما وافاه الموت هو في كان في ت ر ط و س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 قل للطبيب ه وصيه وسيطك اكتب、وصيطك. اكتب ا و قواه ي الرشيد فقد قال ندحق بدنه انهارت هارون هارون وتحلل الرشيد قال قل ل شاب سقت تخطفته يد الردى الدكتور لا تموت ه يد الردأ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 تعم شديد ضايق ف وكان ر ت الموت الزوب يضايق ضيق ي يحصل بطالب بيسبتوا لهما الملايكة جاري جاري يقلق بيقوم قام ولو زود جاري ا تاني ما في ما ع ل ق يقطع ا ل ص ح ر ا ء جريا بقدمه من ش د ة ما ينزل به قالوا جيبوا رماد ف ر ش و ل تحت ق ا ل و شيلوني من السرير نزلوني في الرماد خطف ت ي الرماد قال وهو على الرماد يا من لا يزول ملكه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 ارحم من قد زال ملكه ولو أ ن الشخص أ د خ ل في قبره واستشعر أ ن ه لمجرد أن ي ه ان ل عليه التراب لمجرد أ يهال عليه التراب بس كبوه التراب ك ب و الملك ي ط ي ط و ا ل ي ب س ر ع ة بيجوا فيقعدانه ويجلسانه ودي من خصائص وصفات د ي من خ ا ئ ص ص و البدن لا من خصائص الروح يعني ا ب ل ا ل م ل ا ئ ك ة ي ذ ع د و ا يصنجروا تخيل زول يصنجروا الزول لما يكون بعصر ربنا يرتكب الفواحش ما كن و مزكر نوح يصنجروا يوم ا لا ي م ل ا ك ه يصنجروا بعدين يوم اذن تعرضون لا تخفى منكم خ ا ف ي ة أ ي ح ا ج ة عملتها ا ل م ع ر ف والناس الله بها بي... ل ل ه بورك لها مقتد السعد الله يوم اذن تعرضون لا تخفى منكم خ ا ف ي ة يدلسانه ويقعدانه فينتهرانه ولو كان مؤمنا والانتهار مما بالفتنه والاختبار يعني ايزل بنهرو المؤمن بنهرو والمصل بنهرو كل بنهروه ا والمصلي ب ر وفي بعض الروايات أعينهم أو اعينهما كالبرق الخاطف واصواتهما كالرعد القاصف بينهره شديده و ي س أ ل ا ن ه وذلك سحق ي س أ ل ن ا به الملكان سلوا ل أ خ ي ك م التثبيت ف إ ن ه ا ل آ ن ي س أ ل تخيل الميت إ ذ ا وضع قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ن ه يسمع قرع نعال أ ص ح ا ب ه إ ذ ا ولوا عنه مدبرين مش قبلوا منه صوت العربية السرير مع بيسمع الميت تسامع ما وشيل قبلوا وتخطقت العربية باكل كبوا التراب ربنا السرير النعال الواطة تخيل ده انت الناس نزلوك وانت ما أول ما نزلوك لك والناس صوت وانت روحك فاتوا أنت ده رجع يا سبحان الله شيء عجيب ش شي عجيب يسمع ء عجيب ي ق ر آ ن عال ي أ ص ح ا ب ه سمع خاص إ ذ ا ولوا عنه مدبرين لما ينصرف عنه وانزل رسول الله سعد بن معاذ في لحده وقال اهتز عرش الرحمن لموت سعد والحديث ومشى في البخاري في كتاب المناقب ومشى على أطراف أصابعه قال على في في لخزف سعد سبعون الف ملك سبعون سعد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 و أ و ص ي أ ب ن ا ئ ي وبناتي أن, يبر ان يبروا والدتهم وجدتهم و أ ع م ا م ه م و أ خ و ا ل ه م وصلى الله على سيدنا محمد بدءا وختمه وعلى آ ل ه وصحبه وسلم العبد الفقير إذا الله عبد الواحد أحمد محمد ب إ م ض ا ئ ه وتوقيعه أ و ل ا من منا كتب وصيته أ م نظن أ ن ن ا لن نموت من منا كتب وصيته ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحق لمسلم أ ن يبات ثلاث ليال إ ل ا ووصيته م ك ت و ب ة تحت وسادته ما يصح ل ز و ل يجبر ع ل ى ثلاث يوم إ ل ا يكتب, يكتب وصيته. وأوصى وصيه و أ و ص ى أبناءه و ص ي ة ط ي ب ة و أ ن ا أ و ص ي ه م و أ ق و ل لهم لقد كان لكم والد لا ينقطع عن المسجد فلا تنقطع عن المسجد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 ما قاعدني في ا ل ماء ت م في ا الصحابة الدين الاسلام ما في م ت م والله لله ي دره رجل كان على ا ل س ن ة ولو أ ن ش ه ا د ة العباد تقبل عند الله لشهدنا له نشهد له